شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزالية والزالي فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم, ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم, فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين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 من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَاللَّيْلُ بِنَبِنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِمْ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إخْوَانِهِنَّ او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الالبه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا, لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم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 ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أوقى ظلمات في بحر اللجي يرشاه موج من فوقه موج من فوقه, من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها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 قل لا تقسموا طاعة معروفة قل إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا والمؤ عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِلَّا تطيعوه تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرسول إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَ أَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَخْلِفَ أَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ كما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 الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فإذاً لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا